5 استمع الى الجمل واعدها ثم تامل معانيها مستعينا بالصور ثم اقراها تنقل مدينه مهمة في العالم الاسلامي كانت معركة تنقل معركه حياه أو موت بالنسبه لنا نحافظ على وطننا وعلمنا وديننا هم لم يفكروا العودة أبدا أحب وطني وعلمي وديني هي أمانة لنا من شهدائنا